وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم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 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا